ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى, عليه آياتنا وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن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 فأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من بني الظالمون في ظلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله ولي حميد وإذ قال لؤمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فوصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهم حملت أمه وهنا على وهن وَحَمْلُهُ وحمله وفصاله, وفصاله في عامين ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وَفِصَالُهُ وفصاله في عامين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 وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصلات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم, وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنة ومن الناس مين يُجادلُ في اللهِ بغيرِ علمٍ بغيرِ علمٍ ولا هدى ولا كتابٍ منيرٍ وإذا قيلَ لهم اتبعوا ما أنزلَ اللهُ قالوا قالوا بل نتبعُ ما وجدنا عليه آباءَنا لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، فمن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب الغلير ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله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 الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر برحمة الله ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمت الله لوريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالذلل دعوا الله, دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصدا لا يجحد بآياتنا إلا, إلا كل ختال كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما, واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يا أيها لا تتقوا ربكم واخشوا يوما, واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغر أنكم الحياة الدنيا ولا يغر أنكم بالله الغرور